ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين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 قال أنبذني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنبرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم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 قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تُغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ احْكُمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يؤديسا آفكم وريشا ونباس التقوى ذلك خيس ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلاء كأصحاب مادهم فيها قاندون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته هؤلاء ينالهم نصيبهم الكتاب حتى إذا جاءتهم موسى لا يتوفون لهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا بل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 حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أظلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجأ الجمل في سم من خياط وَكَذَلِكَ نَرِزِي الْمُدِرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غُوَاشٌ وكذلك نبذ الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلاء أصحاب الجنة فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من علم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله فقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن فيكم الجنة أولفتمها بما كنتم تعملون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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْوَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي مَا أَخَسْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادفلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفروا علينا من الماء أو مما رزقكم الله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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ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 فَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُنَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 أتجادلونني في أتماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم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 فَكُرُوا إِذْ جَاءَنَكُمُ فَتَأْنُبُ بَعْدَ عَابٍ وَبَنَوْا كُفَّ فِي الْأَرْضِ فَتَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فَرُبَّنِ اذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 نبي إلا خدنا أهلها بالبأس والضرايل علهم يضرعون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 فيك القرآن قص عليك من آبائها، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلٍ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ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 فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فدعون إني رسول من رب العالمين حقيقا على أن لا أكون على الله إلا الحق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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صالدين وأنقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالت دعون آمنتم قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتمه في المدينة تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقف عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبانكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 قال عتا ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فلعون بالسنين ونقص من السمرات لعلهم يذكرون فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِهَا وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّ مَفَاقِرَهُم عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 ولما وقع عليهم الرديد قالوا يا موسى قالوا يا موسى فهل لنا ربك بما عهد عند كن انكشفت عنا الرديد لنؤمنا لك ولنرسل معك رئي سروي فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّدْءَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُصُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا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 تبرون ما هم فيه وباطلون ما كانوا يعملون. قال أَوَيَرَى اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إلَهً وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتى من ميطات ربه أربعين ليلة فقال موسى لأفيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم جاءه سالم قاتما وكلمه ربه قال رب أرني أو نظر إليك قال لم تراني ولكن نظر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فسوف تراني.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 قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَفَّتُكَ عَلَى الْمَاثِرِسَانَا فِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبَ مَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارٍ فَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَنكَلِمُهُ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَرُوهُ وَكَانُوا بُجَلاءَ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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور وحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسقتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا من قاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتولكنا بما فعل السفهاء منا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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمره بالمعروف يأمره بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل له الطيبات ويحظر عليهم الخبائث.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 وَيُنَذِرُ الَّذِينَ مَا سُئِنُوا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنة عشرة أثاثا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجرة بجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس نشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم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 فبدل الذين ظلموا منهم قولا ويرى الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجذا من السماء لما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم ثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوه بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا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 فَلَن نَّمَاعَتَ وَمَن هُوَ عَن قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَاعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنَ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ عَلَّهُمْ يَرْجُونَ فَقَالَ ثَمِيذُ عَلِيمٌ خَلْفُ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَهَا ذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُلُهُ أَلَمْ يُخَذَ عَلَيْهِمْ إِثْاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ والدار الآخمة خير من الذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذينَ يُمَسِكونَ بِكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُبِيعُ أَدْرَى الْمُسْلِحِينَ وَإِذَن تَقُنُ الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوهُ خُذُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِنَّ عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَأَخْبَرُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسِيَ مِنْهَا فَأَذَاهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ كَلْبٍ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بخصص القصص لعلهم يتفكرون ثاء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون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 والذي خلقك من نفس واحدة وجعل من هذا زوجها ليسكن إليها وجعل من هذا زوجها ليسكن إليها فلما توشها حملت حمل خفيف ثم رأت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 وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَبَدُوا رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ على